ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهديه الله فلا مضل له وما فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما زالك كلام وصولا على تفسير جزء عامة من زبدة التفسير وأيضا من تفسير السعدي في قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق سوره العلق وهي اول ما نزل من القران الكريم وهي اول ما نزل من القرآن الكريم اي اقرا يا محمد مبتدئا باسم ربك وقيل مستعينا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق يبدا نطفه ثم يتحول بقدره الله سبحانه وتعالى الى علقه وهي كأنها قطعة من الدم الجامد طبعا معروف طبعا مراحل تطوير الجنين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا النطفة عندما تتخي بالبويضة كما هو معلوم أنها لا ترى بالعين المجرد ولا بد أن ترى تحت الميكروسكوب. يبدأ نطفة ثم تحول بخدرة الله إلى علقة وهي كأنها قطعة من الدم الجامد اقرأ وربك الأكرم أي الذي كرمه الذي من كرمه أن يمكنك من القراءة وأنت أمي الذي علم بالقلم أي علم الإنسان الكتابة بالقلم بدأ الله سبحانه وتعالى دعوة الإسلام بالدعوة إلى القراءة والكتابة والحظ عليهم لما فيهما من عظيم النف يعني كيف وصل إلينا القرآن وصل إلينا القرآن بأنه كتب وأنه تنقلته الجموع عن الجموع عن الجموع مشافهة ويضا جاء لنا كتابة كيف وصل إلينا الكتب هذه الكتب كتبت كما تعلمون وكانت من الصعب جدا أنه يتم كتابة هذه الكتب بالنسبة كما هي الآن فهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى فرب كتاب قد يغير مصار إنسان أو حياة إنسان فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا المنى علينا بنعمة القراءة وبنعمة الكتاب علم الإنسان ما لم يعلم علمه بالقلم من الأمور ما لم يعلم منها فالإنسان عندما يقرأ يتعلم، عندما يشافه العلماء يتعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى، الرأيه هو استان، ألا يطغى إن رأى نفسه مستغنيا بماله وقوته. يعني بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يظن إذا كان عنده مال أو كذا، إذا كان عنده غنى أو إذا كان عنده عصبة أو كان الشرع في بعض الناس مثلا الشرع الشرع اللي هو قاعد فيه ذا ده يخص بالعيلة بس سبحان الله يعني بعض الشوارع يعني بيبقى ده بتاع علة مثلا علة فلان فطبعا يعني ده رب يكون فعوره بقى لما الواحد يحس كأنه في شارع كل اللي فيه أريبه سبحان الله قال واستغنى استغناء إن إلى ربك الرجع أي رجوع لأ الرجوع لا إلى غيره الرجوع لله سبحانه وتعالى لا إلى غيره رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أي الذي ينهى هو أبو جهل لعنه الله عبدا إذا صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أي يعني هذا العبد المنهي ومحمد صلى الله عليه وسلم إذا لهاه أبو جهل عليه لعائن الله سبحانه وتعالى المستليات كان على طريق مستقيم أي محمد صلى الله عليه وسلم يهتدي من اتبعه او امر بالتقوى أي امر بالاخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار يعني كيف وهو المسوغ ان ينهى ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عن عن الصلاه او بالتقوى اي بالاخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تتقى به النار الذي تتقى به النار ارايت انك كذب وتولى يعني ابى جهل كذب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى عن الايمان هذا شأنه ولا حول ولا قوه الا بالله الم يعلم بان الله يرى اي كيف يفعل هذه الأشياء أليس ألا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى أي فهو مطلع على أحواله فيجازيه بها فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه سبحان الله ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور كلا لإن لم ينتهد نسفعا بالناصية كلا زجر له إن لم ينتهي عمن هو عليه ولم ينزجر لنصف عام بالناصية أين نأخذهنا بناصيته أي لا يجر بها إلى النار أي لا يجر بها إلى النار والناصية شعر مقدم الرأس هذه الناصية وصفها كاذبة خاطئة وصف هذه الناصية كاذبة خاطئة أي صاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا وهي الذنوب. طبعا علماء العجائز العلم تكلموا وقالوا أن وطبعا شيخنا الشيخ عبد الدكتور عبد المجيد زنداني تكلم في هذا الأمر وحيرته هذه الآية يعني هل هي ناصية كاذبة خاطئة يعني وصف هذه الناصية أنها كاذبة خاطئة ام ام ان ايه ان العلماء لما بتقعد تفسير قالوا ايه اي مثل هنا في صاحبه كاذب الخاطئ يعني هل هذه النصية وصفها او هذه النصيه الايه واضحه يعني فاهمين قصدي اه يعني اه فهذه النصية كاذبة وجد هو يعني وليس الأمر فقط إن هو أي صاحبها كاذب وخاطئ ولكن هذا الوصف أنها كاذبة تدل على أن هذه الناصية كاذبة وجدوا العلماء أن الفص الأمامي في المخ هو المسؤول عن سلوك الإنسان دي إعجاز علمي في الإعجاز علم أن هذا الأمر متعلق بسلوك الإنسان فجاء بأعت المجرمين وطبعا كلامنا مكتوب يعني الفص جزء من الفص الأمامي سبحان الله فقالوا لقعد يقعد امشي امشي اتكلم اتكلم سبحان يجدوه يعني أليف جدا سبحان الله فوصف هذه الناصرية أنها كذبة لأنها هي المسؤولة عن سلوك الإنسان فليدعو نادية أي أهل ناديه والنادي المجلس الذي يجلس فيه القوم النادي المعروف نادي متغمر نادي العاشر نادي المنصوره نادي مشع نادي السموحه نادي الزمالك نادي الاهلي نادي الصيد سبحان الله النادي المجلس الذي يجلس فيه القوم قيل ان ابا جهل قال رسول صلى الله عليه وسلم اتهددني وانا اكثر اهل الاهل الوادي نادي فنزلت سبحان الله يعني بعض الناس ولا حول ولا قواته إلا بالله زي يقولنا كده بينخدع بأن عنده عصبة سبحان الله عنده عنده يعني زي يقولنا كده واحد الشرع بتاعه الشرع بتاعه أريبه واخد بالك واحد قاعد في حتة كل اللي فيها أفخاذ منو أفخاذ يعني سبحان الله يعني قبيلة قل قبيلة أريبوا فطبعا ده ممكن يؤذه إلى الفساد أو الفسق أو العناد أو الاستكبار أذى سندع الزبانية سبحان الله أي الملائكة بالغلاد الشداد ليأخذوه ويلقوه في نار السعير كلا لا تطعه واسجد واقترب أي كلا لا تبتعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة واسجد أي صلي لله غير مكترث به ولا مبال به بنحيه واقترب إليه سبحانه بالطاعة والعباد الإنسان مننا جماع لما يستشعر هذه الآيات يبقى مستنبط منها إيه ان الواحد يعبد الله سبحانه وتعالى ولو تكالب عليه الناس يعبد الله سبحانه وتعالى ولو تكالب عليه الناس ف يعني فماذا يعني من فالله سبحانه وتعالى منى على نبيه صلى الله عليه وسلم بخلاف ابو جهل فذهب الى مزابل التاريخ سبحان الله خلص كلا لا تطعه أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة واسجد أي صلى لله غير مكترث به ولا مبال بنهيه واقترب إليه سبحانه بالطاعة والعباد جاء في الصلاة المسلم من أسباب النزول للشيخ رحمه الله مقبل من هذا الوادعي قال عن أبي حازم عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل, هل يعفر لا تغطوه يعني لا تغطوه يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما دعاك إليه من ترك الصلاة الحديث يا جماعة الحديث زي ما انتم شايفين ده في الصحيح المسند الشيخ مقبل من هذه الوادعي قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو جهل قال قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم هل يعفروا محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم فقال واللات والعزة إن رأيته, إن رأيته لأفعل ذلك لأطأن على رقبته لإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجه في التراب ماشي. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيله ما لك فقال إن بيني وبينه لخندق من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنى مني لختطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريت أو شيء شيء بلغه كلا إن الإنسان لا طغى الرأاه استغنى إن إلى ربك الرجع رأيت الذي ينهى الآيات يعني أبا جل ماشي ألم يعلم بأن الله يرى كان الآيات زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به وزاد ابن عبد الأعلى فلادعو نادية أي يعني قومه ماشي نحط لكم بس الروادية عشان الروادية متشكلة أحسن ماشي لحظة نعله حضرك أفضل. ألبسك تنتقد حطاع التكست. نو ترى يا جماعة ونشوف إيه المشكلة اللي عند أبو جهل يعني. كت إيه المشكلة عن؟ قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أبغركم؟ قال فقيل نعم. قال واللات والعز أيوة إنه يحل يحلف يحلف باللات والعز. لأن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجه في التراب سبحان الله قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي زعم ليطأ على رقبته سبحان الله يعني إيه اللي بديقه لديقه النبي صلى الله عليه وسلم بصلي طب انت قلم زعالك يعني سبحان الله ومعنى كلمة هل يعفر محمد وجهه اي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب ده معنى يا جماعة ده معنى ده معنى, ده معنى كلمة يعفر اي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب عشان كده السجود والركوع هذا العبد بيكون في ذل لله سبحانه وتعالى والإنسان لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى والحديث المعروف لو أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر أن يسجد لغيره لأمر المراه المرأة أن تسجد لزوجها سبحان الله ولكن السجود خاص بالله سبحانه وتعالى فقط فشيخنا الشيخ جمال مراكبي قال حته حلوه قوي قال طب ليه طب ليه يا جماعه الواحد ما بيقراش القران الكريم في السجود والركوع ده بمناسبه السجود يعني الله يكرمك اختنا ريحانه ليه يا جماعه الواحد ما بي ما بيقراش ما بيقراش القرآن في الركوع والسجود يا جماعة انا لسه قال اجابه دلوقتي اهوت يعني وانا بتكلم كده فكنت قلت الاجابه طب حد بيفكر طيب طبعا يا جماعة يعني هي من الحكم من حكم واللي كان الشيخ الله استحاله استنبطها او مش عارف هل هو استنبطها او يعني اراها او سمعها قال ان القرآن عزيز ان القرآن هذا عزيز ولا ينبغي ان يقرأ وانت في موضع ذل ولا ينبغي ان يقرأ القرآن وانت في موضع ذل فلعشان كده نهينا عن ان احنا نقرأ القرآن في الركوع والسجود خلاص. فهذه سبحان الله من الحكم الحكمة قد تظهر لك او يعني او لا تظهر كما تعلمون خلاص فالعبد مننا جماع يسجد الله سبحانه وتعالى وهذا السجود كما تعلمون هو ذل لله سبحانه وتعالى وإحنا برضو بنؤكد على معنى مهم جدا أن السعادة كما تعلمون أن السعادة للإنسان في أن يتعبد لله سبحانه وتعالى السعادة هو أن يتعبد لله سبحانه وتعالى تجد أن الواحد لو ما صلاش الفجر يحس أن فيه حاجة ناصر يحس ان في حاجة ايه؟ يحس ان فيه حاجة ناص لانه علام يخلق إن هو ينام في الوقت ده ده مش وقت نوم ده وقت الصالح خلاص القيلولة المفروض ينام فيها المفترض يعني السنة إن هو ينام في القيلولة خلاص لو ما نامش في القيلولة يفضل طول اليوم دماغه مش مزبوطة واحد على سبيل المثال مفروض ان هو يقرأ القرآن لو لم يقرأ القرآن او نعم صباحات ترنمس خلواحدة سبحان الله فافسط حاجة يعني والحاجات الحاجات الأعجيبة والغريبة سبحان الله ازاي واحد عنده بتسعين سنة ازاي واحد عنده بتسعين سنة جماعة يسيب السرير بتاعه في دفء الشتاء و... و او في تحت في مستشفى يعني واخدين بالكم ماشي فالزاي واحد يا جماعه يسوي البطانيه في فصل الشتاء وينزل يصلي الفجر حاجه عجيبه اكيد يا جماعه ده هو لقى ان دي السعاده ان السعاده ان هو يمتثل الامر الله سبحانه وتعالى يعبد الله سبحانه وتعالى خلاص يكون مثلا ايه في الفصل الصيف على سبيل المسال والدنيا حر وملزق وحلطه بالبلا واخد بالك وثمانين سنة وتسعين سنة وسبعين سنة وستين سنة ويسيب المروحة او التكييف سبحان الله وينزل لله سبحانه وتعالى وممكن يكون نامتها اربع ساعات بس خلاص ولو فعلا لو انه قضى يعني قضى فرض الله سبحانه وتعالى بيحس براحة فعشان كده جماعة بنقول ان السعادة مش ان انت تنام السعادة ان انت تأكل ان انت تشرب إن انت تتزوج لكن السعادة ان انت بتطوع كل ما في حياتك لله سبحانه وتعالى كل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فبذلك امرت قل إنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين خلاص نعم فعلا وديت خاطر جميلة جدا أو ملاحظة جميلة جدا اللي هو إن الواحد فعلا بيحول الطاعات يحول العادات إلى عبادات بالنية زي واحد بيأكل حتى تقوى على طاعة الله الواحد بينام حتى يتقوى على طاعه الله الواحد بيتزوج حتى يتقوى على طاعه الله الواحد بيتنزح للتقوى على طاعة الله يبقى اذا الفيصل هو الايه النيه النية كما تعلمون ان تحويل العاده الى عباده النيه هي التي تحول العادات الى عبادات خلاص طبعا المقصود من نيه تمييز العمل تمييز العادة من العبادة او تمييز العبادات عن بعضها والمقصود كما قلنا رقم 1 تمييز العمل رقم 2 تمييز المقصود من العمل فقلنا تمييز العمل مقسم لقسمين تمييز العاده من العباده او تمييز العبادات عن بعضها أما تمييز المقصود من العمل يعني إما يكون للوجه الله أو لا يكون لغير وجه الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوقنا إخلاصا في القول والعمل ماشي يا جماعة كده طيب فنكمل إن شاء الله فده بمناسبة إيه, إيه أن السعادة في النوع الواحد يتعبد لله سبحانه وتعالى فعشان كذا جماعة بنقول في اللي في في العقيدة ان ان انت بتتعبد لله سبحانه وتعالى انك تضع وجهك في التراب او تضع وجهك امام ارجل الناس او مكان مكان وطئ الناس لوطئ الناس نعالهم فهذه السعادة تتعبد لله سبحانه وتعالى وتظهر الذل لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي بحال من الاحوال ان تظهر الذل الا لله سبحانه الا لله سبحانه وتعالى نكمل القصة قال فأتى رسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فاجئهم منه يعني استعجبهم يعني قالهم فجأة كذا إلا وهو ينقص عذا عقبي واتقي بوجه طب إلا حصل قيل قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندق من نار وهولا وأجنح أي الملائكة سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لو دنى مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا اه لا طب سبحانه طب ايه طب مع ذلك يا جماعة لم يسلم حاجة عجيب يعني انت شفت ايات وشفت عذاب ربنا قدامك عيانا بيان يه يبو جهل يبو الجهل كله طب ليه ما اسلمتش ليه ما اسلمتش يا ابو جهل يا يا سيد الجهل كله سبحان الله قال فانزل الله عز وجل لا ندري في حديث عبر الى اخر الحديث اللغتنا تقوى كتبته طبعا ولكن افرأيت من اتخذ الهو هواه واضله الله على عم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاو كما تعلمون ايه الايات خلاص ف وده سبب ان لماذا يهدي الله سبحانه وتعالى فلان ويضل فلان يعني لماذا يهدي الله سبحانه وتعالى فلان ويضل فلان فاحن المسجد بهذه الآية افرأيت من اتخذ اله هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وعلى على بصره وجعل على بصره الرشاو فمن يهديه من بعد الله افلا تذكروا ماشي كده كده جماعة بنكون انتهينا من تفسير اه تفسير اه اه الزبدة وهناخد ان شاء الله من تفسير السعدي رحمه الله نقرأ حريس هنقرأ حريس مرة اخرى يعني طيب هناخد ان شاء الله جماعة من تفسير السعدي كما هي عادتنا آه نعم بعدتي مرة نعم. الله خير هذه الصورة أول السورة أول الصور أول السور للقرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان تذكرنا بالآية اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي إيه وجدك ضالا فهدا أي كنت لا تعلم شيئا عن الإيمان ولا عن القرآن سبحان الله ده معنى وجدك ضالا فهدا ممكن واحد بقى مش محتك بكتب السلف يفصل على مزاجه ماشي واخد بالك لكن طبعا احنا متقاد بكتب السلف في التفسير كما تعلموا. طبعا لاني شتان اسمع بها زي المعلوم يعني بعض الناس مثلا ايه ناس الله سبحانه وتعالى ومن سواء رافضه او سواء جماعة اللي هم الـ الـ على غير الملة نصارى او يهود او كده يجي تقول له مثلا الايه دي تفسيرها كذا يقول لك يعني عايز اقول لك حاجة معينة تقول لي الشيخ بيقول كذا ويتصدق يا ما تصدقش ايوه ليه لان شتان من خضى عمره في علم وبين من لم يقضي عمره يعني واحد مثلا لا في فيه شبهة فيحنا بقوله والله قال الشيخ السعدي كذا او قال الشيخ ابنكسير كذا او بيقول لك لا انا مش مقتنع بالكلام ده سبحان الله طب بقى تقول, ايه؟ تقول ايه؟ طب انت درست تفسير يقولك لا طب درست اصول تفسير لا طب درست فقه لا طب درست اصول فقه لا درست مصطلح لا درست أصول المصطلح لا درست حديث لا كم تحفظ من القران ما حباه حفظت طب بلاش خدت لغة خدت الأجرمية لا طب خدت قطر الندى لا كل حاجة لا لا، لا،, لا. طب انت مين يا شاطر اللي جاء تتكلم انت مين درست دراسة متأنية حتى تحكم على أن هذه الآية ماشي الآية لا تصح او هذا الحاليس لا صح انت مين أسطى انت مين جاء تشكك في القرآن أو السنة فدي مشكلة يعني ازاي واحد جاي شكل في القران والسنه هو مش عارف ينطق اصلا مش عارف يشكل فنسأل الله العفو العفو رب العالمين فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وامره ان يقرأ فامتنع وقال ما انا بقارئ فلم يزل به حتى قرأ فانزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق أي عموم الخلق ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لابد أن يدبره بالأمر والنهي وذلك بإرسال الرسول إليهم وأنزال الكتب عليهم ولهذا ذكر بعض الأمر بالقراءة خلقه للإنسان دل ذلك يا جماعة على عظم هذا الخلق سبحان الله يعني يعني تبصت لي هنا الشيخ هنا جاب حتة حلوة أقول ليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأقرم الذي علم بالقلم طب هنا بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم خص الإنسان بالإيه ماشي بالخلق يعني إيه ربنا قال إيه؟ خلق الإنسان من علق طب الذي خلق هنا عموم جاء بعده إيه تفصيل تأخصيص هنا في بقرأ باسم ربكر الذي خلق ده اسمه إيه عموم جاء بعد العموم تخصيص اللي هو تخصيص اللي ذكر الإنسان ماشي فالذي خلق الإنسان اعتنى به أو اعتنى بتبيره فلا بد أن يدبره بالأمر والنهي فعشان كذا بنقول يعني من أصول السنة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا همل خلاص يعني يعني ينفع مثلا يعني واحد يصنع حاجة يعني يصنع ماكينه ضخمه جدا واخدين بالكم وصرف عليها ملايين وظبطها سوفت وير وهاردوير وجاب خبراء ومش عارف ايه وط وبعد كده يقوم سايبها يعني هل هذا يعقل يا جماعه كيف يعقل ان واحد يجيب يعمل ماكينه او جهاز بمارين الجنيهات وبعد ذلك يتركها همله طبعا ونقول ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل فينا من الايات البينات زي ما قلنا كده وفي انفسكم افلا تنصرون انت لو حبيت تشوف الاية كده هوت يبقى لازم تدرس كل الطب كل الطب حوالي سبع سنين تدرس فيها يعني في السورجي وبايو كيميسري ومايكرو وتدرس فيها تحليل طبية تدرس فيها نسا وتدرس فيها جلدية وتناسليه وتدرس فيها عرق وتدرس فيها انف واذن وحنجرة وتشريح سبحان الله يعني يعني سبحان الله يعني هل من المعقول يا جماعة هل من المعقول يعني ان ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الانسان اللي جسمه بيدرس في حوالي سبع سنين كبدائيات ما انت بتدرس التشريح ده واخدين بالكم فانت بتدرس المبادئ تشريح واخدين بالكم تدرس مايكرو اللي هو الكائنات الدقيقه بتدرس بدائيات بدائيات يعني مع اي كليه بتدرس بدائيات سبحان الله فاهمين قصدي بتدرس مثلا باراسيتولوجي اللي هو العلم الطفيليات برضه بدائيات الاميبا ومش عارف الاكسيوريس وسبحان الله هل معقول يا جماعة ان الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا واللي جسمنا ده بيدرس مبادئه مبادئ كل علم من هذه العلوم اللي ذكرتها فعلوم كتير جدا كمان ومع ذلك يا جماعة يعني اتركنا الله سبحانه وتعالى هملا ولكن يعني طبعا يعني انت مثلا زي يعني الله سبحانه لذلك الله سبحانه وتعالى بعث لنا الرسل فأنت مكلف أنت مكلف أنت مكلف ولا أنت مكلف بعبارة الله سبحانه وتعالى طيب فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لابد أن يدبره بالأمر والنهي وذلك بإرسال الرسول إليهم نحن قلنا كده عشان كده جماعة الذي لم يلتزم بأمر الله بيتعب وقت الصلاة ما جاشت يصلي، فبتلاقي الموضوع مش مزبوط معه مزاجه مش مزبوط ليه مزاجه مش مزبوط لانه لم يمتثل لامر الله جاءت الوقت الاسكار الصباح والمساء مع الهمشي ماشي فممكن يحصل له حاجة ليه لانه لم يمتثل لامر الله سبحانه وتعالى فعشان كده جماعة بنقول اذا جاءك حديث عن النبي او اية عن الله سبحانه وتعالى سواء هذه الاية ذكرها طالح او صالح لابد أن تمتثل إليها يعني واحد مثلا بتعدي ربك ولا واحد شمام قال لك آية الآية دي أنت مش عارفها هل تردها لأنه كون هذه الآية جاءت من عربيد واخدين بالكم لا طالما واحد يا جماعة قال لك آية أو قال لك حديث وثبت لك بالدليل قطع أن هذه من كلام الله الدرابكه على الموسيقى يعني, يعني درابكه اردها يعني ما اعملش بيها يعني اردها يعني ايه ما اعملش بيها يعني واحد مثلا جالك والله يا رسول السلام مثلا قال في الدعاء في السجود تقول مثلا ايه والركوع والسجود مثلا صبحي القدوس رب الملايكه رب الملايكه والروح مثلا يعني فانت تبص المنظره كده هوت ماشي واخد بالك آه هتبص المنظره تقول لا انا انا انا اللي انا مش مصدق واخدين بالكم هو قال لك حديث او قال لك ايه لكن ثبت ثبت ليك ان ان دي ايه من القرآن وان ده حديث طيب هل تترك الحق لكون هذا الرجل فاسق يعني انا دلوقتي سمعت حديث من واحد فاسق ماشي حديث في البخاري وعرفت مكانه في البخاري هو اللي أنا مش أعمل بيه علشان رجل ده فاسق ده مصيب يعني يا أيها الذين استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم فمش هينفع رد الحق لكون الحق جاء من فاسق لكن النفوس ولا حول ولا قوة إلا بالله جبلت على أنها لا تستمع للحق إلا إذا خرج من منصف صالح وهذا ما جبلت عين النفوس ولكن الإنسان الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى إذا سمع هو هو عارف أنه فيه آية اسم أو حديث اسمه حديث مثلا سبوح القدوس هو عارف حديث هقول لكم حاجة بسيطة في واحد جارنا في متغمر كنت أنا بصلي فكنت أنا متقدم عن الإمام يعني كان المكان داي هقول لكم حاجة بسيطة المكان ليأ فبعدين اضطرت ان انا ايه اصلي قدام شوية قدام الصفوف فبقيت انا متقدم عن الامام فرح ايه لي ده راجل اهو بقى قال لي يا شيخ سامح قال لي يا شيخ سامح ارجع ورا شوية لانك انت كده متقدم عن الامام وكده ما ينفعش خلاص الراجل ده جماعة شغال ايه الراجل ده شغال كوافير خلاص أمت أنا سامع هو أكبر مني سنة أمت سامع الكلام ورجع ورا خلاص كده الحكم أصلا أنا معرفوش يعني أنا معرفش الحكم ده يعني ما معرفش الحكم ده إيه بالزبط واخدين بالكم فبعدها سمعت الكلام سمعت الكلام أمت بعد ما خلاص صلاة أمت الشيخ جمال الشيخ في على بالتك أمت رايح جازكم من أخير آخر أمت رايح سألوا ألا ما ينفعش إن تتقدم على الإمام هو هو ألي معلومة ولكن هذا هذا الرجل مشي يعني شغال كوفير مشي هل أترك الحق اللي قاله لأنك كوفير وركب دماغي لا فعشان كده بنقول إن الحق إذا جاءك من أي إنسان كان سواء صالح أو طالح فلا بد وأن تنتثى إليه فلا بد وأن تمثل إليه حلوش الذي خلق الإنسان وديت مسألة سبحانه كنت أعرفها كنت أعرف هذه المسألة فعشان كده جماعة ضاع العلم بين الحياء والكبر والله حياء والله أنا بكسوف أن أنا أسأل أو كبر يعني إزاي أنا هاخد من الشيخ فلان والشيخ علان ما أنا بفهم أحسن منه خلص ضاع ضاع العلم ضاع العلم بين الحياء والكبر ماشي فعشان كده الواحد هو سأل الله سبحانه وتعالى يجمع المعلومات من فلان او علان ولكن بعد له ان يتحقق بعد ذلك من هذا العلم بسؤال العلماء طيب لا بد ان يدبره بالامر والنهي وذلك بارسال الرسول اليهم وانزال الكتب عليهم ولهذا ذكر بعض الامر بالقراءة خلقه للانسان او نعم سبحان الله بعض الناس فعلا يشعر الخمر ولكن هو غير مستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى ولكن ممكن يعرف في الدين بعض من الأشياء الذي لا يعلمها من هو مستقيم بس هو مقيم على معصي خلاص فعشان كده السائر إلى الله سبحانه وتعالى يتقبل الحق ولا يعارض يعني واحد برضو حكالي مرة كان مرتزم من فتره كبير فبعدين بيقول لي والله أنا كنت ايه كان في اعتقاده يعني كان في اعتقاده ان هو طالما ما مص... ما صلىش الفجر حاضر يبقى معنى كده ان هو ما صلىوش خلاص كده كده كده انه, هت... إنه هتحاسب ففي اعتقاده هذا الامر فواحد قاله له لا انت اول ما تصحى هتصلي فرح قال أنا سألت واحد أحد طلبة علم وقال لي نعم قال أنت ممكن إنسان ما يكونش شمال عينك علميا ولكن ممكن ينطق الحق سبحان الله ثم قال اقرأ وربك الأكرم, الأكرم أي كثير الصفات واسعها كثير الكرم والإكرام والإحسان واسع الجود الذي من كرمه أنه علم بالعلم وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعله السمع والبصر والفؤاد ويسر له أسباب العلم فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذه الوقت العادين والحمد لله بناخد من تفسير خلصنا تفسير الزبدة صورة العلق ودلوقتي مسكين صورة الايه العلق ايضا من التفسير الساعة دي سبحان الله وعيشين بقى مع الايات ومع الحديث وكده وعيشين مع التأملات سبحان الله واخدين بالكم فربنا سبحانه وتعالى اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا والواحد نزل من بطن عارف تفسير عارف حديث عارف فقه لا عارف عجاز علمي عارف كيميا عارف فيزياء لا. ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالسمع والبصري والفؤاد وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى علينا أن أكرمنا بهذه الايه؟ أن أكرمنا بهذه النعم خلاص ويصر له أسباب العلم أسباب العلم خلاص أن أنت تروح عند العلماء وتجلس العلماء بركبتيك وتاخد على أيدي علماء كتاب ماشي كتاب واثنين وتلاتة خلاص العملاء زنات قوي هت هت هتموت صوطيه واسمح ده يعني اخر ما ايه آخر ما إذا أنت مش فاضي او مش مش متفرجة خلاص فاعلمه القرآن واعلمه الحكمة فاعلمه القرآن واعلمه الحكمة ماشي كده مع اه طبعا لما الواحد طبعا بياخذ، بياخذ مادة طبعا الدرس علشان لسان الشيخ طبعا طبعا ما يقرأ سبحان الله وطبعا غير طبعا ما تستمع مادة صوتية فعلا شتان بس يقوله دا يقوله ايه دا والواحد يعني لو الامره زنقت معاه مش عارف يطلب العلم تحت يدي شيخ خلاص فعلمه القرآن نعم فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي تحفظ به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق عشان كده جماعة بنقول خلي عندك سيد الخاطر لحظة جماعة جاء لحظة بس خمس دا وجاي يا جماعة فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنمنى علينا بالقلم نامة القلم فإنك تكتب وخلي كتاب حياكم الله شيخنا شيخ سعيد الله يحفظك يا رب فحشان كده جماعة نخلي عندنا نخلي عندنا جماعة آآ كراسة أو نوتة صغيرة حطنا في جبنة فيها فيها سيد الخاطر ماشي خلي برضو في النوتة برضو جدول كلا صغير اعمل في اليوم اعمل في التاريخ اعمل في الضحة اكتب فيه عمود كده اكتب في الضحة اكتب في العمود التاني كان دي حتى فكرة الشيخ مقدام الله رحمه الضحة اذكار صباح اذكار مساء الورد بتاعك قيام الليل الوتر واهدين بالكم وبعد كده كل ما ت ما تعمل حاجة اعمل على صح، عشان ترجع نفسك؟ في مني؟ فا أي حاجة ما اصطاد الخاطر العلم قيد صيدن والكتابة قيده قيس يوضك بالحبال الموثقة فمن الحماقة أن تصيد غازلة وتتركها بين الحضائق طالقة فالعبد لله جماعي يحاول بقدر الإمكان سمع معلومة يكتب إيه ملحوظة كده بسيطة. ماشي حصل موقف معان يدونه باختصار فاهم نفس القصة برده اعمل برده نفسك برده كده جدول او كراسة كده اكتب فيها اللي انت خلصته من الايه يعني عبد الله اعمل مثلا فيهرس مثلا حاجات ان انا اتابعها مثلا 200 سؤال وجواب الكتاب التوحيد اصول تفسير تفسير تفسير القران قواعد الحسان فرح البخاري وكل الفيرس من كل مادة من دول اعمل لها ايه ثلاث اربع صفح ولما لما بذكر حاجة معينة ماشي بكتب كده تم يوم التاريخ كده على الجنب اه تاريخ واحد اه اتنشر مثلا اتنشر اتنشر خلصت من صفحة كذا لصفحة كذا في تفسير السعد واخديم بالكم في الغرفة الفرانية ماشي بحيث انها عارفة راجع وكذا فبالقلم هذا تحفظ ال العلوم وتطبّط الحقوق أنت عايز تكتب حاجة معينة فب بتدور حق معين فبتدونه بال بالقلم إيش لفيفين أو حاجة فبت ايه فبتدونه بالقلم وتكون رسلا للناس يتنوب مناب خطابهم تنوب مناب خطابهم فالله الحمد والمنة طبعا العبد الله عايز يبعث عايز يتكلم مع واحد فبعدا بعد ما يتكلم معه يبعث له ايه يبعث له يعني خطاب تفهمني حتى يعني احنا دلوقتي عمرنا ما تخيل في يوم من ايام ان احنا نقعد مين ده يتخيل يعني يحلم كده يحلم كده يا اخي يقولك انا نفسي اروح اتعلم العلم في الجزائر مثلا واخدين بالكم لكن هو عمرنا ما الواحد يا جماعة هتخيل او يحلم ان هو هيقعد قدام جهاز وشيخنا الشيخ سعيد مثلا يعلمنا النحو سبحان الله وإحنا قاعدين في متغمر أو إحنا عادين في العاشر مثلا حش تخيل دا دا جماعة هذا ما عادوه للعباد وللعباد سبحان الله الله كلمك أخوان الشيخنا الشيخ سعيد يعني هذا ما عادوه للعباد وللعباد فماذا عاد رب العباد من عباد يعني من دا تخيل جماعة أن يرفع سمع تلفون كده اتكلم مع واحد وشوف اي حد سبحان الله ماشي وتكون رسلا للناس من تنوب منها خطابهم فلله الحمد والمنا الذي انعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون على لها على جزاء ولا شكور يعني تخيل جماعة كده لو انت قعدت تحمد ربنا على نعمة الكمبيوتر ده ها هتحمد ربنا قد ايه أو نعمة السمع البصر نعمة الكلية الكليتين اللي بيشتغلوا 36 مرة فلتره للدم سبحان الله سبحان الله تخيل يعني يعني بعض الناس يقول لك ايه ما فيش اله فيش اله ايه التخلف اللي احنا فيه ده 36 مرة الكلية بتشتغل في فلتره الدم سبحان الله اشكر هل انشكرت رباني ستة, ربان ستة دين مرة في حين يا جماعة اي اي ان الواحد لما يروح يعمل غسيل كولوي بيقعد اربع ساعات ويركب ويركده خراطين وتشله خراطيم وتبقى العملية مؤلمة جدا جدا جدا جدا, جدا وبيجي, وبيجي يوم ويوم يغسل سبحان الله ومع ذلك يا جماعة لا يشكر الله سبحانه وتعالى في حين ان دي بتعادل واحد نفرون من اتنين نفرون سبحان الله أترك المجال لشيخ سعيد لدرسه اليوم الذي ننتظره ونسال الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته